لا تحزن معك الله يا عظم الشعب يا لا تحزن بعون الله يهون الصاطف لا تحزن معك الله يا عظم الشعب لا تحزن بعون الله يهون الصاطف اه ما تبكي يا جنين على حالي حقك ترفعي راسك بعض ما تبكي يا فلسطينا على حالك والله أرفع راسك بأبطالك وخلي الجبن يشوف أطفالك مسلموا للخوف بعز الرعد بعز الرعد بعز الرعد لا تحزن معك الله يا اعظم شان يا أعظم شعب لا, لا تحزن بعون الله يونس فان يطفئ الاحجار علم الفجار كيف النار بتنهب كيف الكرام بتنصان وأن الموت في دا الأوطان مش انهاب يقفى لحجار على الغجار كيف النار ما بتنهاب كيف الكرام بتنصان وإن الموت في دا الأوطان مش إرهاب وإن الإرهاب المحتل وأعوانه مش اللي دا وشافوا الموت مهانه وإن الإرهاب المحتل وأعوانه مش اللي دا وشافوا الموت مهانه ولا الطفل اللي عم تشريد وما بيخضع ولا الطفل اللي عم تشريد وما بيخضع حالف لا يكبر بنفس الدر بنفس الدر نفس الدرب